النصر لنا والعز لنا والله بقوته معنا مجموع الكفر قد ج ت م ع ت كي تهزمنا لن تهزمنا, لن تهزمنا, لن تهزمنا. هذا القران آ ن ن ي ع ل م وبدرب ب ر الحق ي ص ا هذا القرآن يعلمنا وبدرب الحق يبصرنا لا ع ز ة إ ل ا بجهاد قدسي دوما يدفعنا ن لنا الانزل ا الوصول الله بقوته معنا وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا ل مساجدنا وماذننا ومفاوسنا ومدائننا ا فمساجدنا و م ه ا د ن ا و م و ا ل ن ا و م د ا ئ ن ا لا د م عولا حزنا واسى صيحي ودعناه الحزنا ف د ر ا ن ا ل ث و ر ة ش ا م خ ة كالطوق ت م ذ ي ثورتنا النصر لنا والعز لنا النصر لنا وجموع الكفر قد اجتمعت كي تهزمنا لن تهزمنا لن تهزمنا يا جند ا ل إ س ل ا م سلمتم أ ن ت م احفاد محمدنا لو أن أ ش ان و ح ط ي ش ه د و اشاوس أفعال أن أ رجالتنا لو حطين شهدوا أ ف ع ا ل رجالتنا لارتجل صلاح و أ ع ل ن ه ا هيا يا رجال 「なんだろう?」 「姉と姉の」